قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يمارون مضارع مارى يماري مراء ومماراه إذا خاصم وجادل ومنه قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا وقوله لفي ضلال بعيد أي بعيد عن الحق والصواب وقد قدمنا معاني الضلال في القرآن واللغة العربية مع الشواهد في سورة الشعراء في الكلام على قوله تعالى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين وفي مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك قوله تعالى قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القرب قد بينا في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الآية أن جميع الرسل عليهم الصلوات والسلام لا يأخذون اجرا على التبليغ وذكرنا الآيات الدالة على ذلك قال رحمه الله وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين تلك الآيات وآية شورى هذه فقلنا فيه اعلم أولا أن في قوله تعالى الا المودة في القربى أربعة أقوال الأول ورواه الشعبي وغيره عن ابن عباس وبه قال مجاهد وقتادة واكرمه وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم كما نقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذا الناس كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم وكان صلى الله عليه وسلم له في كل بطن من قريش رحم فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ لأنه مبذول لكل أحد لأن كل أحد يوده أهل قرابته وينتصرون له من اذى الناس وقد فعل له ذلك أبو طالب ولم يكن اجرا على التبليغ لأنه لم يؤمن وإذا كان لا يسأل اجرا إلا هذا الذي ليس بأجر تحقق أنه لا يسأل اجرا كقول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصحيح في الآية واختاره ابن جرير وعليه فلا إشكال الثاني أن معنى الآية إلا المودة في القرب أي لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم ويروى هذا القول عن سعيد بن جبير وعمر بن شعيب وعلي بن الحسين وعليه فلا إشكال أيضا لأن المودة بين المسلمين واجبة فيما بينهم وأحرى بذلك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي الحديث مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والأحاديث في مثل هذا كثيرة جدا وإذا كان الدين نفسه يوجب هذا بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ وقال بعض العلماء الاستثناء منقطع على كلا القولين وعليه فلا إشكال فمعناه على القول الأول لا أسألكم عليه اجرا لكن أذكركم قرابتي فيكم وعلى الثاني لكن أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم القول الثالث وبه قال الحسن إلا المودة في القربة أي إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح وعليه فلا إشكال لأن التقرب إلى الله ليس اجرا على التبليغ القول الرابع إلا المودة في القربة أي إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم ذكر ابن جرير هذا القول عن عبد الله بن قاسم وعليه أيضا فلا إشكال لأن صلة الإنسان رحمة ليست اجرا على التبليغ فقد علمت الصحيحه في تفسير الآية وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال وأما القول بأن قوله تعالى إلا المودة في القربى منسوخ بقوله جل وعلا قل ما سألتكم من أجل فهو لكم فذلك ضعيف والعلم عند الله تعالى انتهى منه وقد علمت مما ذكرنا فيه أن القول الأول هو الصحيح في معنى الآية مع أن كثيراً من الناس يظنون أن القول الثاني هو معنى الآية فيحسبون أن معنى إلا المودة في القرب إلا أن تودوني في أهل قرابتي وممن ظن ذلك محمد السجاد حيث قال لقاتله يوم الجمل أذكرك حاميم يعني سورة شورى هذه ومراده أنه من أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزم حفظه فيهم لأن الله تعالى قال في حاميم هذه إلا المودة في القربى فهو يريد المعنى المذكور يظنه هو المراد بالآية ولذا قال قاتله في ذلك يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم وقد ذكرنا هذا البيت والأبيات التي قبله في أول سورة هود وذكرنا أن البخاري ذكر البيت المذكور في سورة المؤمن وذكرنا الخلاف في قائل الأبيات الذي قتل محمدا السجاد بن طلحة ابن عبيد الله يوم الجمل هل هو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما قال البخاري أو الأشتر النخعي أو عصام بن مقشعر أو مدلج بن كعب بن السعدي أو كعب بن مدلج وممن ظن أن معنى الآية هو ما ظنه محمد السجاد المذكور الكوميت في قوله في أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب والتحقيق إن شاء الله أن معنى الآية هو القول الأول إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني في قرابتي فيكم وتحفظوني فيها فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس كما هو شأن أهل القرابات قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا الاقتراف معناه الاكتساب أي من يعمل حسنة من الحسنات ويكتسبها نزد له فيها حسنا أي نضاعفها له فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها وهذا المعنى توضحه آيات من كتاب الله تعالى كقوله وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم اجرا فكونه خيرا وأعظم اجرا زيادة في حسنه كما لا يخفى إلا غير ذلك من الآيات أيها المستمعون الكرام نستودعكم الله في نهاية لقائنا بكم آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.